إنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إلَّا قَلْبٌ لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يعبدون فلتقب يوم تأتي السماء أبد خان يغش الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عننا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنما تقيود ولقد فتن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 بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن وإن لم تؤمنوا لي فاعفزلون فدعا ربه أن قوم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروا عيون ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إن نهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبيد ما خلقناهما إلا بالحق ولكن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 إن شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إن كَأَنَّكَ تَعْجَبُ مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تُنْبَئُ بِهِ تَجْرِي الْأَنْهَارُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ يَلْبَسُونَ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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فارتقب إنهم مرتقبون